وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ وَاتَّقُوا الذي الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقيبا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 ولا تؤتوا سفها اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها واكسوهم ولبسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن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 فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين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 وَمَيْ يعْصِ اللهه وَرسُولهُ وَييتَعَدَقُ دُدَهُ يُدَخِلهارًا خَالِدًا فِيهَا يُدَخِلهًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عذاَابُم وَالَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ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 وليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال إني تبت الآن حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار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 فَإِكَرِهتُهُ فَعَسَاء تَكْرَهُ شَيْئاء فَعسَاءمَا تَكْرَهُ شَيْئ وَدَعَ اللهَّهُم فيِيهِ خَيْرَكَ فير وَإِنْ أرَدتُ مستْتِبَدَلَ زَوْوج مكَانَ زَوْوج وَآتَييتُم بِعْدَهُ نَقِطَارًا فَدَا تَأقُذوا مِنْه شيئاً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 إِهُ كََ فَاحِشَتَ وَمَبتَ وَسَ أَسَبِيلَ حُرّمَةَ عَلَْكُم أَُّهَا تُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَخَواتُكُمْ وَعََّ وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حدوركم من نسائكم التي دخلتم بهن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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاطٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا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 لِكَفْرَعَكُمْ سَيئاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا وَلِكُلٍ جعلنا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع وهجروهن في المضاجع واضربوهن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 ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تكن حسنه يضاعفها وان تكن حسنه يضاعفها ويكتم لمنه اجرا عظيما فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولُ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يا ايها الذين امنوا لَا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِن يَبْئِسُوا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 بَلِ اللَّهُ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا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 انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ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 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا ۚ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمروا أن وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ الله وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يصدون عنك صدودا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّا إن رَجَنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ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 ولو اننا كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوا ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتايناهم لَن نَجْرِمَنَّكُمْ أَنَّكُمْ قَدْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُوتِيتُمْ الْعِلْمَ وَقُلْنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبِعُوا مَا تُلِيَكُمْ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ دِينٍ وَلَا تَتَّبِعُوا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عليما يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا او انفروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئ ان فان أصابتكم مصيبة قال قد انعم الله قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن صابكم فضل من الله لا يقولن انك ان لم تكن بينكم وبينه موده ولئن اصابكم فضل من الله لا يقولن انك ان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معكم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 والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها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 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان فقاتلوا اولياء الشيطان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 قل متع الدنيا قليلا والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتلا اينما تكونوا يدركم الموت اينما تكونوا يدركم الموت اينما تكونوا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 وَيَقُولُونَ طَاعَتُنَا فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا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 فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ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 أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وادوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءا فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ أَحَدًا يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم, فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم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 وَادِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ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 وَكَانَب اللهَّهُ عَليِيمًَا حَكِيمَا وَمَيْ يأَقُتُ الْ المُؤْمنِنًا مُتَعَ مِدَ فَجَزَُهُ جَهََمْ فَجَزَُهُ جَهَنَّ مُخَالِدَ فِيهَا وَغضِبَ اللهَّهُ عَلَيْهِ وَدَعَنَه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 بَأولائِكَ مَأوهُم جَهن النَّم وَساءَت مَصير إَِّا المُسْتَضافينَ مِن الررجَالِ وَِّسَاءِ لَا يَستَطعُ نَحيِيلَ لا يستطعُ نَحلَ تَ وَلَا يَهدَدونَ سَبِيلَ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 وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً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 وَلَا جُنَاحَ إن إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَآءَ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإذاَا قَضَيتُ مُ الصَّدَاتَ فَذكُر اللهَّهَ قِيِيامَ وَقُرودَو وَعَاجُنُ بِكُمْ فَإِذَا طُمَأََّاتُم فَأَقِيمُ الصَّدَا إِ الصَّدَ تَكَانَ التعَلَ المُؤمِلينَ كِتابَابًا مَوقُتَ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 ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثَُّ يَسْتَغْفِرٍ الله يَجدد اللهه غَفُورَ الرَّعِيمَا وَمَي يَكسِبَ إِثمَا فَإِنَّ ماَا يَكسِبُهُ عَ نَفْسِه وَكانَ اللهَّهُ عَمًا ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يظلم به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهنم ضائفه لَهُمْ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ أَن يَضِلُّوا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ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 وَمَيْ وشااقطِ الرسُ لَ مِ بَدمَا تَبَييَّنَ لَهد مِ بَْدمَا تَبَيّنَ لَ الهد وَيَتَّ بِ غيرَ سَبين المُؤمنِينَ نُوَلّهِ مَا مَا تَوََّ وَنُصْلِ جَهَنمْ.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 وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَهْدُونَّهُمْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ